م ا س و ا ع ه النابلسي للعلوم لأربه ق الاسلاميه إنا آ م شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه م ذات د ي ن ف مضمون اجتماعي ل لقد يا قوم أ ر س ل Amen.、Mm -hmm. oh, ب ع م و س ل ا ح ه النابلسي لكم لكم فير لكم إن كنتم مرمزين و ل تقعدوا ر ط توعدون وتصدون عن س ب ل ا ل ل ه من آمن به و ت ر و ن م الاسلاميه و م m h a t k you. شركه ل ا ل ه ن ى شركه د ق و ي ه غير ا ل ف ربحيه ن وقال ذات مضمون بدا ف اجتماعي ل ن و لفضيله ا ف د ك ت و ر محمد ى ا ت ب النابلسي